بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطور لا إله إلا هو إليه المصير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 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودرجاتهم.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 Tack إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا ما اثنتين نثنين اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَآئِدَةً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 إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قالوا قتلون أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذرني أقت موسى وقال فرعون ذرني أقت موسى واليدعو ربه إني أخاف أن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 ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار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 وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ och att de som är misshandlade är medlemmar i nötarna. Så kommer ni att minnas vad jag säger till er. Så Allah.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 ولم تكوا تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلام قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلل إن لنا صر رسلا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار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 وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِ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 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا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 وَالسَّمَاءَ بَنَاءَ أَوْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذانك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين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 وعليها وعلى الفلك تحملون ويوريكم آياته فأي آيات الله تكررون أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظْرُوكَ إِفْكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 فريحوا بما عادهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلمَّا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكُن فعُهم إيمانُهم لَمَّا رَأوا بَسَنَ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ